بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَنَّ عَادًا فَأَمْلَكُوهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرْنَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أَعْجَادٌ نَّخْلٌ خاوية ان غن ترى لهم من ذا قيه وجاء فرعون ومن قد له والمعتكفات بالخاطئه فاقى رسول ربي فاخذهم اخذ ربيه ان نلما قال الماء حمل في جاريه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية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 فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية فيقول إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية كُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَثْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الخَالِيَةِ بِمَا أَثْفَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيًا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيًا فَيَقُولُ مَا حَتَابِي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مآلية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا خذوه فغلوا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 لآخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عن حاجزين وانه لتذكرة للمتقين وان ما لا نعلم ان منكم كاذبين وان انه على كافرين وان انه لحق اليقين فسبح اسم ربك العظيم قدمت لكم هذه التلاوه, التلاوة من شبكه ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير وخير النجا